اول ما خلق الله القلم اول ما خلق الله القلم قال الله اكتب فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وذلك قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه قبل خلق السماوات والارض بكام ب 50000 سنه ربنا كتب ان انت في اليوم الفلاني هيجي لك ناس يدبر وفي اليوم الفلاني هجيلك فشل كلام وفي اليوم الفلاني هجيلك عامه في عيني وفي اليوم الفلاني هي كذا وكذا هذا كله مكتوب ومقدر لو تحاول تهرب منه ممكن هتروح فين هتلاقي مكتوبه وده الايمان بالقضاء والقدر فيزيدك هذا صبرا ورضا يسمى الرضا أنت لما كنت شاهد ارتفع صح ولا يعني لما طعموك وأنت صغيرة ما كانش جالك المرض ده لا هو كتب إنه جاي ما إيه جاي جاي ما فيش تفاه ده خد الربنا جل جلاله سبحانه وتعالى إنما قولنا لسيئ إذا أردناه أن نقول له كن فا يكون إنسان يبقى قوم فيكون الصحبة في الإصابة بالمرض والشفاء من البرد. إذا لم ينزل المرض، يعرف أنه من مين؟ من الله عشان كذا الرسول ما طلع عليه. صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيارة. لا إيه؟ لا عدو ولا طيارة. لا عدو ولا طيارة. الطيارة تسأم. فيل يا رسول الله كيف؟ والبعير الاجرب يكون في الصحيح حتى يعديها قال ثمني الذي اعد الاول بيقولوا له يا صلاه ما يبقى في بعير اجرب فوسط ابل سليم يعديها قال لهم طب الاجرب الاولي ده مين اللي عدا مثل المرض في عين بيضه فكذلك هؤلاء يعدون به باذن الله عشان كده ربنا قال في الصحراء تطيبا لقلب المبتلى وما هم بضار زين به من احد الا باذن الله الا باذن الله ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها ان ذلك عند الله يسير ان سمع فشهودك انها من الله ولكننا لا ننسب اشر الى الله تادبا ما اقولش ربنا اللي امرضني دي قله ادب شوف ابراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني ما قلت والذي يمرضني ويشفيني مع ان المرض من الله لكن من نور الادب ان تسؤل مرضت ينسب المرض لنفسي والشفاء لله واذا مرضت انا فهو يشفيني اللهم اشف مرضى المسلمين فلنسب الخير الى الله ولا نسب الشر الى الله تادبا تادبا نحتدم ادب ادب مع الله سبحانه وتعالى سي انك تشهد هذا المرض هذا البلاء كان بكل ويجول بكل صح كده فيتعلق قلبك بالله الدكتور اللي هيشفيك يا ابني البرشام العلاج الاشعات التحاليل السفر للخارج نفقت الدوله ايه اللي هيشفي يا سلام لو تعرفوا هذه بس انتوا مش عارفين اي والله يا مناش عارف ان الشافي هو الله وقلبه متعلق हाँ ah, विस्तृत